اهدنا الصراط المستقيم يعني بر مبدأ ريكو درس او ريكو واضح يا أشكرا لأخاري الجلنة وبحث الدين الإسلامية او دين جبل ويخد تعالى كيف دين بدي